شدة ضروعي سهامي تتجه صوبك وفيا تتجه صوبك وفيا <تصفح> <تصفح> ما يكافي لك سلامي جيت بي شدت اضلاعها من تتجه صوب وفيا <تتجه صارك وفية> <تتجه صارك وفية> كلها شواجن وطيبه حلقت بس النصيبه صرعت الجذبيه حلقت بس النصيبه wa ami shaddat aghlu'a ashami tajjah ونن عطريني من شجون قد مني لك هديه واكتب لي كل وارسليها عند باب كل من قلبي لقلبك هذه من عندي وصيه كل من قلبي لقلبك تبي من عندي وصيه هذه من عندي صي <تصفيق> يا تجاب صابك وفيا واسمعيني للنهاية هذه مو كل انت تحفى انت آية انت, انت احلى مزهرية <تصفيق> <متجم> ورد من عندك تخاف من ألم قلبي يتجف دمعه تنسالت علي من ألم قلبي يتجف دمعه جمعة انسان التعالي لا يكفي لك سلامي جيت أبين لك غرامي شدة ضلوع سهامي تتجه صومك وفيا صاحبك وفي يا اه يا قلب الحزين اه منظر مسني كله همي والاني حابلنا ندي يا صاح شوقي لك لن وقلبي من نظاتك لن قال يا مري وتسلم يا جمر لي وضي And